112. وهو بِذَاتِ بذات الصدور بِاللَّهِ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.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 117. بشرعكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 118. يوم يقول المنافقون والمنافقات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 ورهبانيه ابن تدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون